يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله وَيَذُلُّ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَيَذِلُّ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَدَفْعَ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهب لا يقولون لا يا قولون لا يا ان هل من الاحداث و لا يا لا يا يقولون وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَعْلُونَ أَنَّ النَّاسَ كِذْبٌ وَلَا يَفْعَلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ وَاَتَوَلَّوْا وَلَا يُنفِقُونَ هَاثِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم وَالتَّمِينَةَ يَزُونُ الثَّارَ وَالكَفَّ قَتَوَلَّوْا وَلَا يُنفِقُونَ هَاثِ سَبِيلِ اللَّهِ عذاب اليم فبشرهم بعذاب اليم يوم ما عليها في نار جهنم ففتوبا بابها جباه فَتُوَابِئَ جِبَاهَهُمْ وَجُنُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ فَتُوَابِئَ جِبَاهَهُمْ وَجُنُوبَهُمْ هذا ما تنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما تنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدتَ الشهورِ عِدَ اللههِ سناع شَ شَهرًا فيِي كتاب اللههِ يَومَ خَلَقَ السماواتِ وَأَرض إِ عدتَشقول إَِ الظالناع شَ شَهًا فيِي كتاب الله يَوم خَلَقَ السمااتِ وَأَرض مِنْه أأَضعةةٌ حُرم مِنْه أَضَةٌ شُرم ذَِكَ الدّينُ القَم ذَكَ الدّين القَّم فَلَا تَغْلِمُ فِيهِ أَفُسَكُمْ فَلَا تَغلِمُ فيِيهِ إ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ان الله مع المتقين واعلم ان الله مع المتقين